قسمه على الخرطوم إن بلونهم كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها ولا يستثنون فطاف عليها طاف وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين وهم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 اَسْرَبُ رَبَّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّ إِلَى رَبِّنَا رَاجِعُونَ كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ان للمتقين عند ربهم جنات النعيم افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ام لكم كتاب فيه تدرسون ففيما تخيرون ام لكم ايمان علينا بالغه الى يوم القيامه ان لكم لما تحكمون سلهم ان بذلك زعيم ام لهم شركاء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 أَم تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ أَمْ عِنْدَ دَاوِلِ الْغَيْبِ فَهُمْ يَكْتُبُونَ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ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 كاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، ويقولون إنه لمجنون، وما هو إلا ذكر للعالمين.